صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعلمون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم toleyتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا نِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم يؤمنون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 وَمَا صَدَّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قد قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحراص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعم الفسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن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 الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تكلوا الش سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما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 وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحبته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننزل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 وقدموا <بقد لأنفسكم من خير تجدوه عند الله SomebodyJI> إن الله بما تعملون بصير الله